سل القواف سل الأمجاد عن عملي سل العوال وسلها أنت آخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا سل القواف سل الأمجاد عن عملي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 سل القواف سل الأمجاد عن عملي سل العوان وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا الدين منبعنا والصدق يجمعنا والوصل مرتعنا والعلم يبنينا الدين منبعنا والصدق يجمعنا والوصل مرتعنا والعلم يبنينا سل القواف سل الأمجاد عن عملي سل العوال وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا كنا وكنا حداة العز في شرف نهز رايتنا والفوز يأتينا الدين ممتعنا والصدق يجمعنا والوصل مرتعنا والعلم يبنينا كنا وكنا حداة العز في شرف نهز زرايتنا والفوز يأتينا سل القواف سل أم جاد عن عملي سل العوال وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا غير ماطينا دعي المعاذر لا ترحل لبغيتها واسمع لصيحتنا دوت بنادينا دعي المعاذير لا ترحل لبغيتها واسمع لي دوت بنادينا سدي عن عملي سل العوال وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا